يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما زلنا في متابعة تفسير قوله تعالى وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي لحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور إخوان المؤمنين لقد ضرب الله المثل لأهل الحق والايمان واهل الضلال والنفاق واخبر انهما متضادان متناقضان فقال وما يستوي اعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير الأعمى هو المنحرف عن الإيمان والدين والبصير هو المستقيم على الإيمان الواصل إلى درجة اليقين الأعمى يعيش كما قلنا في خطبة سابقة الأعمى يعيش بعيدا عن دين الله لا يعبد الله ولا يسل كتاب الله ولا يقتدي بسنة رسول الله ولا يجلس مجالس العلم ولا ياتي بيوت الله في رمضان وغير رمضان وهكذا يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدراها والبصير لا يستوي لعمى وما يستوي الاعمى والبصير هذا هو الاعمى أما البصير فهو الذي يعيش على دين الله يعبد الله ويتلو كتاب الله ويتبع سنة رسول الله ويجالس ملائكة الله ويعمر مساجد الله في رمضان وغير رمضان وهكذا يعيش كل حياته في النور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذا معنى قول ربنا سبحانه وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ثم قال سبحانه ولا الظل ولا الحرور اي لا يستوي من هو جالس لا يستوي من هو لافس مسور جالس تحت ظل شجرة أو خيمة وعنده ماء بارد وعنده طعام وعنده مروحة لا يستوي هذا مع من يعيش في الحرارة ويتيه في الصحراء لا ماء ولا ظل في و... يعيش في وسط النهار والشمس محرقة وهو عار يتقلى في الشمس الحارة فما رأيكم هل هذا مثل هذا لا ابدا فالذي يعيش في ظل خيمة الإيمان فالذي يعيش في ظل خيمة الإيمان وعنده طعام الإيمان يتغذى دائما من كتاب الله ويتغذى من سنة رسول الله مطمئن بالإيمان منشرح صدره بالإسلام هذا هو الذي يعيش في الظل أما ذاك الذي يحترق في حرارة الكفر يحترق في حرارة الشرك في حرارة النفاق في حرارة البدع في حرارة الفساد في حرارة الانحراف في حرارة الشبهات وفي حرارة الشهوات هذا والعياذ بالله هو الحرور صحيح أن هذا يعيش في انصراح وفرح ومرح يغني وينبسط يرقص ويلعب يتلذذ بالبنات ويغازل الجميلات ويتفرج في السهرات والمسلسلات وقد يركب احسن الموديلات ويسكن اجمل الفيلات ولكنها كلها معاصي وملذات سامة معاصي وملذات ملغمة معاصي وملذات اللذات ملغمه من الداخل بالعذاب والله لو يتنعم الانسان بما في الارض من نعيم ما تحققت له راحه ولا سعاده ولا لذه ولا طمانينه بل كان كمن يقتني قمله بل الذي يعيش في الملذات والمعاصي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 وقال سبحانه والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم ثم قال عز وجل في المقارنة في المقارنه النهائيه وما يستوي الاحياء ولا الاموات وما يستوي الاحياء ولا الاموات من هم الاحياء الأحياء هم أحياء القلوب هم أهل الإيمان والدين الذين يعيشون ويرافقون الأنبياء والمرسلين منذ آدم ونوح وإبراهيم إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعيش في الملع... مع الملكوت الأعلى حيث تصعد أعماله إلى الملائكة المقربين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا هو الحي ومن هم الأموات الأموات هم أموات القلوب هم أهل الضلال والنفاق فالمنافق ميت وإن كان يمشي على الأرض المنافق وإن كان حيا فحياته مثل حياة البهائم وأضرب لكم مثلا هل البهائم نسجل لها تاريخ الميلاد؟ هل البهائم ندخلها في سجل للحالة المدنية؟ اذا كنت تملك اخي الكريم اذا كنت تملك بقره او شاة فولدت لك عجلا او جديا فهل ترفع امرها للجهات المختصه لتسجيل تاريخ ميلادها واذا ذبحتها او ماتت فهل تخبر بها لتسجيل تاريخ وفاتها كلا ثم كلا إذ لا قيمة لحياتها ولا لموتها لأنها بهائم وكذلك كذلك هذا الذي لا دين له هذا الذي لا عقيدة له ولا معاملة له ولا أخلاق لا فرق بينه وبين البهائم فهو في حكم الميت كما اخبر بذلك الحق سبحانه وتعالى حيث قال او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والمعنى هل يستوي من كان ميتا اي ضالا فأحييناه فأحياه الله بالدين وجعل في قلبه نور الهدايه والإيمان يمشي به في الناس هل يستوي هذا مع من أمات الله قلبه وأعمى بصيرته وعاش في ظلمة الفساد والفسق والمعاصي لا يعرف نفسه ولا يرى مصلحته من شدة ظلمة قلبه وعما بصيرته هل يستوي هذا وهذا لا يستويان ولذا قال الحق سبحانه وما يستوي الأحياء ولا الأموات ثم قال سبحانه وهو يعزي رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول الكريم كان يتقطع قلبه ويتفطر فؤاده وهو يدعو إلى الله عز وجل والناس صادون ما يصدقه إلا القليل لأن الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ويقول سبحانه وإن سطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأكثر الناس الا من رحم الله يعرضون عن الدين اكثر الناس يحبون الشهوات ويتبعون الملذات اكثر الناس ينغمسون في البدع والضلالات مثل الخفافيش الخفافيش ما يحبون ان يعيشوا الا في الظلام فيقول الله عز وجل وهو يعز هذا الرسول الكريم ويسليه إن الله يسمع من يشاء الله هو الذي يشرح القلوب حتى تتعلق بهذا الدين وتستجيب لدعوتك يا نبينا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور فهل تستطيع يقول الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يقول له هل تستطيع أن تتكلم مع من في القبر وأن تتجاوب معه وأن تفهمه ما تريد لا تستطيع أبدا لماذا؟ لأن أهل القبور لا يسمعون وكذلك أيضا كثير من الناس يعيشون في قبور الشهوات يعيشون في قبور الشبهات في قبور المنكرات وإذا أردت أن تدعوه إلى الله وإلى دين الله وهو في هذه القبور والله ما يسمعك ولا يلتفت إلى دعوتك ولذا قال الله إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك يقول الله مسليا لرسول الله وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكيرا فيا اخواني في الله ما اظن احدا اوتي بصيره وعقلا يريد ان يعيش في الظلمات العاقل البصير لا يريد ان يعيش في العمى ولا يريد ان يعيش في الحرور ولا يريد ان يعيش وهو ميت كل عاقل وكل ذي بصيرة يريد ان يعيش سعيدا يريد ان يعيش في الظل ويريد ان يعيش في النور ويريد ان يعيش حياة مطمئنة وهذه الحياة هذه الحياة المطمئنة لا توجد إلا في ظل الإيمان بالله والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يوجد بعد هذا مسوغ للإنسان أن يبقى على الضلال لا والله إذن إذن من هذه اللحظة ونحن في رمضان من كان قد ساب وأناب ورجع والتزم فليحمد الله وليسال الله الثبات ومن كان مقصرا من هذه اللحظة من كان مقصرا وكلنا ذلك المقصر من هذه اللحظة فليصحح الوضع من الآن فليصحح الوضع من الآن خصوصا ونحن مقبلون على العشر الاواخر من رمضان فليصحح الوضع من الله وليقل استغفر الله العظيم واتوب اليه فلنستغفر جميعا من الان فاستغفر اخي الكريم ولا تؤخر التوبه فان الانسان اذا اخر التوبه ربما لا تساح له الفرصه مره ثانيه فضرب الحديد ما دام ساخنا كما يقول المثل العربي انك الان في العشر الاواخر من رمضان لا تفوت الفرصه فسب من قريب انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يسوبون من قريب سب أخي الكريم بسرعه ولا تؤجل لا تؤجل تب فورا ولا تقل أنا ما زلت صغيرا لا تقل أنا ما زلت صغيرا لأنك لا تدري متى تموت فالمقبرة فيها الصغير والكبير فيها الشيوخ والشباب والتوبه في الإسلام أيها الاخوه أمر سهل جدا التوبه في الإسلام لا تحتاج إلى كاهن كما في المسيحية التوبه في الاسلام لا لا تحتاج الى شيخ طريقه كما في الصوفيه التوبه في الاسلام لا تحتاج الى الذهاب الى ضريح او الى بقعه معينه لا تحتاج التوبه في الاسلام الى كل هذا وانما هي يقظه قلب انما هي فقط يقظه قلب واستشعار النفس بالانحراف عن طريق الله ولزوم العودة إلى الله عز وجل وهذه بإمكان كل واحد منا وهذه بإمكان كل واحد أن يقبل عليها ما عليه إلا أن يستيقظ إلا أن تستيقظ نفسه ويقول ربي ربي أنا المذنب أنا المقصر ربي أستغفرك وأتوب إليك ربي أنا زنيت تب علي ربي أنا سرقت أغفر لي ذنبي ربي أنا شربت خمرا اعف عني ربي أنا تحسيت حشيشا لعبت قمارا آذيت جارا قطعت رحما ظلمت إنسانا اقترفت سوءا ربي تب علي إنك أنت التواب الرحيم ويدخل على الله ويدخل على الله من أقصر طريق بثلاثة أمور أو باربعه أمور الماضي والحاضر والمستقبل والرابعة تاتيكم الماضي يصلحه بالندم على ما فات والاستغفار مما قدمه من جرائم والمستقبل يصلحه بالنية الحسنة بأن تنوي اخي الكريم أن لا تعمل في المستقبل إلا خيرا وأن لا تعود للذنب بحال أما الحاضر فهو اللحظة التي أنت فيها هذه اللحظة اجتهد اخي الكريم في الإقلاع الآن عن كل معصية وجاهد نفسك على أن تلتزم ما أمر الله به وأن تترك ما نهى الله عنه واخيرا أو الرابعة وهي الأخيرة إذا كان الذنب في حق آدمي بأن أخذت ماله أو هتك عرضه أو أرقت دمه فهذا يلزمك التحلل منه وإرجاع الحق إليه بان, تس بأن تستسمحه وتطلب منه أن يعفو عنك أو ترد إليه ما أخذت منه لكن إذا زنيت ببنته أو امرأته مثلا فهذا لا يلزمك أن تقول له لا يلزمك أن تقوله له وتستسمحه فيه لماذا؟ لأنه تترتب عليه مفسده إذ قد يقتلك إذا علم أنك فعلت بأهله شيئا أو يقتل بنته أو امرأته فهذا يكفيك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه والله سبحانه وتستغفر لأخيك هذا الذي آذيته في أهله والله سبحانه يرضيه إن شاء الله اصطلح مع الله يا من خلقك ربك فسواك وهو الذي رزقك وكساك وأطعمك وسقاك ومن كل خير سألته أعطاك لماذا تعصيه أعطاك هذا كله ومع ذلك عصيت وما شكرت وأذنبت وما استغفرت اما تستحي أما تستحي أن تنتقل من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب والله المنعم يراك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 واسأله توفيقا وعفوا ثم قل يا رب بصرني وأزل عني العمى أخي الكريم عجل بالتوبة قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرست في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين صار العذاب لو ان لي كره ورجعه الى الدنيا فاكون من المحسنين قد يقول قائل ماذا افعل ماذا اصنع انا اذنبت كثيرا انا عصيت كثيرا انا سودت صحيفه حياتي انا اكثرت من اجرامي الجواب الجواب هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك يبشرك ويقول عن رب العالمين في الحديث القدسي يا ابن ادم رب العزه يخاطب بني ادم فردا فردا يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي سبحانك يا رب ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ويروي ابن أبي حاتم والقصة في تفسير ابن كثير أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع حاجباه على عينيه من قدم سنه وقد تقدم ومن تقدم عمره رجل أشيب هرم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأشيب الذي قطع عمره الطويل في الكفر بالله وفي معصية الله والعياذ بالله فقال يا رسول الله رجل غدر وفجر ولم يدع حاجه ولا داجه الا اقترفها ذنوب لو قسمت على اهل الارض لاوبقتهم واهلكتهم فهل لي من توبه يعني ما من جريمه الا وقد اقترفتها منذ خلقت الى الان منذ بلوغي إلى الآن وأنا في الجرائم سودت صحيفتي إجرامي وذنوبي لو قسمت على البشرية لاهلكتهم أهل من ثوبه يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال اذهب فإن الله قد كتب لك بكل سيئة حسنة لا إله إلا الله ما أعظم حلمك يا رب فما غفر الله له سيئاته وكفى بل بدل الله كل سيئاته حسنات وهذا معنى قول ربنا سبحانه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فالرجل الأشيب هذا استغرب من هذا الكلام سيئات تنقلب حسنات فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي يعني جرائم الكبرى كلها تغفر وتنقلب حسنات فقال صلى الله عليه وسلم وَغَدَرَاتُكَ وفجراتك فولى الرجل وهو يصيح ويقول لا إله إلا الله الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله فسب يا أخي الكريم سب يا أخي في الله وأنت في العشر الاواخر من رمضان سب إلى الله من الآن ثوبة الصادقين ثوبة الناصحين استجب يا أخي لنداء الله ونداء رسول الله فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس سوبوا إلى الله يا أيها الناس سوبوا إلى الله فإني أسوب إلى الله في اليوم الواحد مئة مرة كل يوم يستغفر صلى الله عليه وسلم مئة مره كل يوم يسوب صلى الله عليه وسلم مئة مرة وهو السيد العابدين يستغفر من غير ذنب ويسوب من غير جريمه فكيف بنا ونحن ملطخون بالجرائم كيف بنا ونحن ممتلئون من راسنا إلى الى اقدامنا ملطخون بالذنوب كيف بنا ونحن ما نستغفر الله وما نسوب الى الله ولو مره واحدة في اليوم عار علينا وشنار اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من السوابين اللهم اجعلنا من السوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون امين والحمد لله رب العالمين ثم اما بعد هنا خطبه امرنا بإلقائها على حضراتكم هذا نصها ايها الاخوه المسلمون إن الله تبارك وتعالى أكرم الأمة المحمدية بدين الإسلام ومن عليها بهداية الإيمان وأمرها بالقيام بصالح الأعمال وحثها على التعاون على البر والتقوى وعلى كل ما يحقق لها الصلاح والسعادة والعزة والكرامة حتى تبقى هذه الأمة قوية متماسكة البنيان عزيزة الجانب والمنال وتنال عند الله الأجر العظيم والثواب الكبير مصداقا لقول الله رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم أيها الإخوة المؤمنون في ضوء هذه المبادئ الإسلامية والاسس الدينيه وتذكيرا بما بذله اباؤنا وقدمه اجدادنا من جهاد كبير وتضحيات جسام في سبيل اعزاز الدين وكرامه الوطن يستحضر المغاربه قاطبه في هذه الايام ذكرى من اعز ايامهم المجيده واغلى ذكرياتهم الوطنيه الخالده إنها ذكرى, تقديم إنها ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى سلطات الحماية آنذاك في حاد عشر يناير من سنة أربع وأربعين وتسعمائة وألف تلك الوثيقة التاريخية الهامة التي تقدمت بها الحركة الوطنية إلى السلطات الاستعمارية بتوجيهات من جلاله الملك محمد الخامس رحمه الله، فكان ذلك عملا جريئا وبداية لاحتدام الصراع مع الاستعمار واشتداد العراق معه لانتزاع الحرية والكرامة لهذه الأمة واستخلاصها من براثن الاستعمار. فقد وقف الشعب المغربي بأكمله وراء عائله المفدة. وصمد في وجه الاستعمار بمنتهى الثبات والإيمان وبكامل العزم والصبر والثقة بالنفس واليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيحقق سيحق الحق ويبطل الباطل وينصر عباده الصالحين ويعز عباده المؤمنين مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقوله سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو اخباركم وقال سبحانه ولله العزة ولرسوله والمؤمنين عباد الله إن فتره الحماية والاستعمار التي دامت في المغرب ما يزيد عن أربعين سنة كانت فترة ابتلاء وامتحان ومدة عناء واختبار لهذا الشعب المغربي الأبي في إيمانه ويقينه وصبره وثباته وجهاده وتضحيته والتفافه حول عرشه وملكه من أجل الحفاظ على مقدساته ومقاوماته واسترجاع حريته وكرامته واستقلاله وعزته وكان الجهاد والنضال الذي عرفه المغرب في تلك المدة ضد الاستعمار كان حدثا بارزا في تاريخ أمتنا المغربية وحركة الوطنية المجاهدة أبلى فيه المغرب ملكا وشعبا البلاء الحسن وأظهر التلاحم الوثيق والتراابط المتين القائم بين العرش العلوي المجيد وشعبه المغربي الكريم ذلك الالتحام والتفات الذي ادهش الاستعمار وأثار حفيزته وأقلق راحته وأقدم رجعه ومنامه وجعل يصب غضبه وانتقامه على أبناء هذا الشعب المغربي الأبي فألقى القبض على من قاموا بتحرير وثيقة المطالبة بالاستقلال وتقديمها إلى سلطات الحماية في ذلك الأوان ورمى بالمواطنين المجاهدين الأحرار في غياهب السجود وأخذ ينكل بهم ويخوفهم بأنواع التهديد والتنكيل والتخويف لعلهم يضعفون أو يجبنون أو يخافون فيتأخرون عن مناهضة الاستعمار ويتراجعون عن مقاومته من أجل حرية والاستقلال ولكن الاستعمار خاب ظنه وفشل كيده ومكره فرجع بالخسران والى أمره إلى الانهزام حين رأى وتيقن أن الشعب المغربي الابي صامد في مطلبه ثابت في موقفه ملتف كل الالتفات حول ملكه وعرشه سائر في طريقه نحو استرجاع حرية واستقلاله وإنه منتصر لا محالة في معركته وصدق الله العظيم إذ قال في محكم كتابه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر وهكذا ايها الإخوة المسلمون لم تتوقف مسيرة الشعب المغربي في جهاده وكفاحه من أجل عزته وكرامته ولم يستسلم لطغيان الاستعمار وجبروته فقام قومه رجل واحد واستمرت فيه شعلة الجهاد قويه وظلت فيه جذوه التضحيه بالنفس والمال متقده في سبيل الكرامه والمقدسات وحريه الوطن وتواصلت بنفس اليقين والايمان وبنفس العزيمه والاراده وبروح الصمود والثبات الذي بدات به المعركه مع المستعمر الغاشم حتى حقق الله الرجاء والامل يوم النصر والظفر فانسها عهد الضينت والاستعمار وبزغ فجر الحرية والاستقلال بفضل الله وفتحه ونصره وجهاد هذا الشعب الأبي والتفافه حول عرشه العلوي المجيد وفي فضل القيادة المؤمنة والريادة الحكيمة لرائد الحركة الوطنية وزعيم المقاومه المغربيه جلاله المغفور له محمد الخامس رحمه الله وبمعيته ورفقته في الكفاح والتضحيه ولي عهده انذاك ووارث سره جلاله الملك الحسن الثاني نصره الله وتحققت له بذلك وتحقق لنا بذلك قول الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فعلينا ايها الاخوه المسلمون ان نحمد الله تعالى ونشكره على نعمه الاسلام والايمان ونعمه الحريه والاستقلال ونحافظ على اخوتنا الدينيه ووحدتنا الوطنيه واجتماع شملنا وكلمتنا الاسلاميه ونستزيد من فضل الله وكرمه ونداوم على شكره وطاعته مستحضرين في ذلك قول الله تعالى الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور اللهم انصر أمير المؤمنين اللهم انصر أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعل به راية المسلمين وكله ونيا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين واضحظ كيد الكافرين اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين وهنا امرأة مريدة تطلب دعاءكم اللهم اشفها وعافها اللهم طهرها من البلاء اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين امين والحمد لله رب العالمين